بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوا ما ظل صاحب ثم وما غوا وما ينقص عن الهوى إنه وإلا وحيه من يوحى علمه شديد القرى ذو من رسيم فالثوى وهو بالأبوك الأعلى ثم دلا فتدلا فكان غاب خرسين أو أبنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مغرونه على ما يرى ولقد رأاه ش ف جحيزجن ص مع ال ي ج ما كما ي شماذا هل البص ونا ط لقد رآمي لايا في غق الصضنا أأ ثم لا سو العزاء ونا تس الطنا أنا ثم بلت إذا كسنة ضيزا إني إلا أشناء سميتموها سميتموها أنسوا آباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا السمعون إلا الظن وما زهوى الأنفس أمر الإنسان لا سمنى فلله الآخرة والغنى وجم من ملك في السماس لا توني شباعتهم شيئا إلا من بعد أن يهزم الله لمن يشاء ويرمى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة وما نضع به من علم من يتابعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحك شيئا فأعلم عنه تولى عن نكرنا ولم لأنك مبلغ نوم من العلم إن ربك هو أعلم بما هو ظل عن سبيله وهو أعلم بما يهتدى ومن نعمنا في السماوات ومن في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإذن والفواحش إلا لمن إن ربك كأوى سواءنا مصرا سواء علمون اذا شاءكم من الارض الان شاءكم من الارض واذا ثم في النساء في وهن امماتكم فلا تدنسوا الفسق فهو اعلم بمن السقا ارايت الذي سوانا واعطى كل لنا اكدا جهو علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحب موسى وإرادين الذي وفى ألا سفر عدرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما فعى وأن سعي نوسى وفيرى وَمَا يُجْزَاهُ إِلَّا الذُّنُوبُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَن نَّقُولَ هُوَ حَقٌّ <تصفيق> فَأَنَّهُ هُوَ لَا تُرَاهُ وَأَن يُخْلَعَ الْذَّوْبَيْنِ مِنَ النَّاسِ مِنْ من نصفة ذات الله وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب شعرا وأنه هو أهلك عاد من الأولى وفنود فما أبقى قبل إنهم كانوا هم أغنى وأطرى والمرت بكث أهوى فغشى ما ما فغشابا ما غشابا بأي آلاء ربك بتمارا هذا نذير من المنور الولا حديثة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أبا من هذا الحديث تعجبون وتلحكون ولا تنسون وأنتم سامنون <صفيق> ۖۖۖۖ